قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في هذه الآية الكريمة وصف شامل للمهاجرين في دوافع الهجرة أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وفي غايتها وهي قوله وينصرون الله ورسوله والحكم لهم بأنهم أولئك هم الصادقون ومنطوق هذه الأوصاف يدل بمفهومه أنه خاص بالمهاجرين مع أنه جاءت نصوص أخرى تدل على مشاركة الأنصار لهم فيه منها قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فذكر المهاجرين بالجهاد بالمال والنفس وذكر معهم الأنصار بالايواء والنصر ووصف الفريقين معا بولاية بعضهم لبعض وأثبت لهم معا حقيقة الإيمان في قوله أولئك هم المؤمنون حقا أي الصادقون في إيمانهم فاستوى الأنصار مع المهاجرين في عامل النصرة وفي صدق الإيمان وفي قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فيها وصف شامل للأنصار تبوأ الدار أي المدينة والإيمان من قبلهم أي ببيعه العقبة الأولى والثانية من قبل بجيء المهاجرين بل ومن قبل إيمان بعض المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ويستقبلونهم بصدور رحبه ويؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لأنهم هاجروا إليهم وظاهر النصوص تدل بمفهومها أن غيرهم لم يشاركهم في هذه الصفات ولكن في الآية الأولى ما يدل على مشاركة المهاجرين الأنصار في هذا الوصف الكريم وهو الايثار على النفس لأن حقيقة الإيثار على النفس هو بذل المال للغير عند حاجته مقدما غيره على نفسه وهذا المعنى بالذات سبق أن كان من المهاجرين أنفسهم وهو المنصوص عليه في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فكانت لهم ديار وكانت عندهم أموال وأخرجوا منها كلها فلئن كان الأنصار واسوا إخوانهم المهاجرين ببعض أموالهم وقاسموهم ممتلكاتهم فإن المهاجرين لم ينزلوا عن بعض أموالهم فحسب بل تركوها كلها أموالهم وديارهم وأولادهم وأهليهم فصاروا فقراء بعد إخراجهم من ديارهم وأموالهم ومن يخرج من كل ماله ودياره ويترك أهله وولده لا يكون أقل تضحية ممن آثر غيره ببعض ماله وهو مستقر في أهله ودياره فكأن الله عوضهم بهذا الفيء عما فاتهم وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ما يشعر بهذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم فقالوا يا رسول الله أموالنا بيننا قطائع الحديث أي أن الأنصار عرفوا ذلك للمهاجرين وعليه أيضا فقد استوى المهاجرون مع الأنصار في هذا الوصف المثالي الكريم وكان خلقا لكثيرين منهم بعد الهجرة كما فعل الصديق رضي الله عنه حين تصدق بكل ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله وكذلك عائشة الصديقة رضي الله عنها حينما كانت صائمة وليس عندها سوى قرص من الشعير وجاء سائل فقالت لبريرة ادفعي إليه ما عندك فقالت لها ليس إلا ما ستفطرين عليه فقالت لها ادفعيه إليه ولعله أحوج إليه الآن أو كما قالت ولما جاء المغرب أهدى إليهم رجل شاة بقرامها وقرامها هو ما كانت العرب تفعله إذا أرادوا شواء شاه فإنهم يطلونها من الخارج بالعجين حفاظا لها من رماد الجمر. فقالت لبريره كلي هذا خير من قرصك وكما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذ تصدق بالعير وما تحمله من تجارة حين قدمت والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فعلى هذا كان مجتمع المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم مجتمعا متكافلا بعضهم أولياء بعض وقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة غنائم حنين بفضل كلا الفريقين في قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ومن بعده عمر رضي الله عنه قال وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم ثم كان هذا خلق المهاجرين والأنصار جميعا كما وقع في وقعة اليرموك قال حذيفة العدوي انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيته فإذا أنا به فقلت له أسقيك فأشار برأسه النعم فإذا أنا برجل يقول آه آه فأشار إلي بن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار النعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات رضي الله عنهم أجمعين وكذلك كان هذا منهج الخواص من بعدهم كما نقل القرطبي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجا فقال لي ما حد الزهد عندكم فقلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا فقال هكذا كلاب بلخ عندنا فقلت وما حد الزهد عندكم قال إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا وفي قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الايثار على النفس تقديم الغير عليها مع الحاجة والخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد في الأمر فالخصاصة الانفراد بالحاجة أي ولو كان بهم فاقة وحاجة ومنه قول الشاعر أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثر المقترو أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء فحتى يتجدد اللقاء بيننا وبينكم لاحقا إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته